وبحكم الحزم سلماني يوم النخاها اليماني شعب السعودي شجعاني لبوا في كل الوساية واليوم مع اليوم السعودي قاية للعيز يقودي يعي دعم جادل جدودي وصل للعالم رسايلي وصل للعالم رسايلي بسم الله نعبدك حاجله Ça السنعفه عن قطعه ما تهدي دايا واليف به سنعفه عن قطعه ما تهدي دايا هالو يا هالو لا يا حالي فيا يا لا يا حالي ولد ومحمد نايف لا وق وقفنا يفلوت لا وتوصف يسمحنا كم سقف ويعدل الرأس السليمان محمد ولا سلماني سفدت الله الميداني. Allah'a